ودخل جنته وهو ظالم لنسه قال ما أظن أن تجيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة إِلََا رَبّ لَأَجدًِاَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْ قَلَبَا قَالَ لَْ قَاحِبُ وَهُوَ يُحَاو أَكَ قَرْتَ بِالَّذ خَلَقَك أَكَ فرَْتَ بِالَّذ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍِثُمَّ مِنْ نُطَفَةٍ سُمَّ تَووكَ رَجُنَا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 تراني انا اقل منك ما لو ولدت فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويبتل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح طعيلا زلقا او يصبح ماؤها ضرا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمرى فاصبح يقلبك الثي على ما ان فقصيها وهي, وهي خاويه على عرش